فكأن من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها فكأن من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي قاوية فَيَخَاوِنَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبَذْرٌ مُثْقَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ أَن يَخَاوِنَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَجِسْمٌ